يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا Tahtı çalıp, tahtı çalıp, tahtı çalıp, tahtı çalıp, tahtı çalıp, تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا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 وَأَنَّا كُنَّا نَقُعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا وَأَنَّا لَا نَدْرِينَ أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طراء قَقِدا وَأَنَّ ظَنَّا أَنَّ لَن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُعْجِزَهُ رَبَّ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 وعذابه صعد وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدَى قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبَّهِ ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغ من الله ورسالته وَمَن يَعْصِ الله وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نار جهنم فِيهَا أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قُل إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَّا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 بهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددًا.